Thank إِنَّ كَتَبْنَا الْكِتَابَ كَذِٰلِكَ وَاَنْتَ قُدْوَةٌ لَمُعِينٍ لَكَ يَوْمَ يُقْضَىٰ كِيمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ الدَّائِنِينَ وَبُدَّ وَبَكَأَ الله يا حياة النبي فضل العالم ذكر الرحمن